بقية الكلام على في أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية في الكلام على مفهوم المخالفة آخر قواعد هذا المفهوم قاعدة دلالة الاقتران حجة دلالة الاقتران حجة دلالة الاقتران هو أن الشرع يأتي يقرم بين حكم وآخر طيب بالعطف بالواو يقرم بين بين أمر وأمر آخر بالواو هذا الاقتران يقول الاقتران حجه يعني ان اقترنا الواجب بالمستحب يكون حجه على اقترنا واجب بغيره يكون الغير هذا واجب كما ان الاول واجب هذا بالنسبه لكلام عادات الاقتران الدليل على حجيه دلاله الاقتران قولنا صلى لا يفرق لا يفرق بين مجتمع وايضا لا يجمع بين المفترق للصدقة هذا الحديث جاء في الصدقة لا يفرق بين مجتمع وهذا وجه الدلال منه أنه, أنه أخذ حكمه المجتمع هذا أخذ حكمه قال وأيضا في حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة وهذه قول العلماء الذين يقولون بأن الاقتران حجة كما قال الله جاء أحد منكم من الغائت أو لمستم النساء يعني عليكم الوضوء من أجل الصلاه فمن جاء من الغائط او لمس المراه فعليه الوضوء او عليه التطهر لان الاصل فيها الطهاره سواء الطهاره الكبرى او الطهاره الصغرى لكن الاختلاط هنا أو جاء احد من الغائط او لمستوا النساء الاختلاط هنا في ايش الله تعالى قال يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهوروا وان كنتم مرضى او على سفر منكم من الغائط او لمستوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ها الاصل الوجوب اهو اقترن في اصل الوجوب اذا مس المرأة يجب عليه الطهاره اذا جاء من الغائط يجب عليه الطهاره غد الطرف الطرف الان هي الطهاره الكبرى او الطهاره لكن الاصل اقترنوا في ايش في اصل الامر اللي هو الوجوب لن تستباح ده عليك اذا اردت الصلاة الطهاره سواء كان كانت طهاره صغرى او طهاره كبرى اصل الاقتران هنا في اصل الوجوب العلماء يقولون هنا هذا الاقتران والخلاف بين العلماء آه يعني آه ب ب ب ب في المسألة في المسألة القولان الجميل على أنها دلقت الاقتران بأنها, بأنها حج والشفعية أيضا يقول بأنها حج وأكثر شفعية الأصوليين يقولون ليست بحج أنا دين الله بقول وصل بين القولين يقولون بأنها ليست بحج واحتجوا على ذلك بقول على فاعتزلوا النساء في المحيل ولا تقربوهن حتى يدخورن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله جل في علاه بالوطء ليس للوجوب صحيح مع أن النهي كان إيش وجوبا قال ولا تقرأ قال الله جل في النساء في المحيط واجب هذا ولا مستحب فاعتزلوا النساء في المحيط قال الله جل في علاه ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن وجوبه الآن فاتهن من الله الاجماع على أنه بعد طهاره المراه لا يجب الاتيان طبعا ظاهر يقولون ايه لو طهرت يجب انه ياتي يجب والا هذه مسائل عجيبه دي قال فاتهن واتفاق الامه من المحققين قول من شذ قال بعد وجوب ايات المراه فقالوا بهذا دليل واضح على ان الاقتران ليس ليست حجه لان الاقتران ليست حجه جيد الحق لو نظرت رأيت في كثير من الادلة الاقتران حج وايضا في كثير من الادلة الاقتران ليس بحج فمع من فنقول الحق بذلك السياق محكم, محكم. القراء هي التي تثبت لنا هل دلات الاقتران حج ام لا والادلة على ذلك كثيرة يعني انت لو تقول قل في, في, في اية الانعام انظروا الى ثمري اذا ا اثمر ها, ها كل الاولى انظروا الثانيه كلو من ثمره الاولى انظر لكن الحجه نعم في الثانيه كلو من ثمره إذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده يا كلو اذا اذا اثمر عند الحصاد لابد ايش انتهي جميع عائلتك ومن تعرف فلياكلو وجوبا صحيح الاتفاق اتفاق لا الاتفاق انه ليس واجب مستحب اتفاق مستحب كلو من ثمره اذا اثمر قال وآتوا حقه يوم حصاد آتوا حقه الزكاة هنا واجبة يبقى اقترن اقترد السنة بايش بالواجب المستحب بالواجب هو الآن صحيح ولا لا طب تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في حديث صلى الله عليه وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا, إلا من جنابه لكن من بول أو غائت أو نوم قال يعني افهم أنا لا ننزع يعني لا. لكن من, أو أو, لكن من أو, او او الا لكن من بول او غائط او او طيب هذه هنا العلماء يقولون اقترن البول والغائط بايش بالنو ما نحتج بها كما قال الجمهور قال اذا النو ناقض ناقض الوضوء لانه اقترن بايش بالبول والغائط وهذا وجوب لا من الوضوء منه طيب وبعض العلماء قال لا دلاله الاقتران ضعيف والا او نقول ده اقتران قد نقول بقوتها اذا جاءت الادله على ذلك فقد جاء الدليل وهم يعضدون ذلك قد جاء الدليل او السياق او قل القرائن ان تثبت ذات اقتران قوي بان النبي صلى قال قال فمن العين كالسهر فمن نام فليتوضا العين كالسهر فمن نام فليتوضأ فقالوا هذه قرينة وبعضهم يقول لا ليس بقرينة ان الصحابة قد ناموا وتخفق رؤوسهم ولم... عمتا انا أضرب مثلا على أن المسألة على القرائن المحتفة والسياق الذي يثبت ذلك هذا بالنسبة لكلام على دلائة الاختران وهذا الرجع الصحيح وعندك البيان على ذلك بأن الإنسان قال عشر من الفطر أو قال خمس من الفطر ذكر السواك وذكر الطيب وذكر الغسل و... وذكر اللحية وذكر تقليم الأظافر وذكر حلق العالة ونطف الإبط وتوفير الشارب صحيحة لله كل هذه التي ذكرت نعم قص توفير الشارب آسف. توفير اللحية وقص الشارب فكل هذا قد ورد لا خليها تعالوا بقدر الدين هنا عشان, عشان, ت... عشان تنوروا صليتوا ليس ما صليتش صلي حبيبي صليوا تعالى ما فيش فوق تيجي هنا فهذه قص الشارب طيب وتوفير اللحية الشارب كما قالوا علمونا انه ليس من الواجب. ليس واجبا. الا الا ان يعلق للطعام او يعلق به. الطعام هذا امر اخر. طيب تقليم الاضافة من السنة وليس من الوجوب. الا بالتوقيت للاربعين بعض الواجب قال اذا اذا اذا, إذا استجمع القضر فمنع الماء اذا يجب. لكن ان لم يكن ليس بواجب. مستحب. والسواك بالاتفاق انه ايه? مستحب لولا لا نشوق علاماتي اللي امرتهم بالسواك. إيه إيه إيه عند كل وضوء وفرواع عند كل صلاة. فهنا اقترنا الواجب به. بالمستحب بالمستحبي اكتب الوادي بالمستحبي با اذا دلات الاقتران تتوقف على السياق دلات الاقتران الحق انات توقف على السياق وباход ختمنا الكلام على المفهوم المخالفة الباب الاخير اللهم اعيننا رب العالمين و gains�esterol اخت الانتهاء الباب الاخير ال على الاجتهاد والتقليد وهي من الاهمية بالمكان الصراحة. الاجتهاد والتقليد قاعدة الاجتهاد واجب كفائي. واجب كفائي طبعا لابدنا نفرق الوادب الكفائي والوادب العيني بإجاز في أحد يستطيع أن يفرق لنا بينهما أصوليا بين الواجب الكفائي والوادب العيني هو الصحيح الوادب العيني كما قلت أنت أبت الله خير الوادب العيني محل نظر الشرع انصح التعبير محل نظر الشرع إلى كل مكلف العيان الواجب العيني محل نظر الشرع إلى الأعيان كل كل مكلف. والواجب الكفاةي محل نظر الشرع للفعل لا للفعل العين الفاعل أما الواجب الكفاهي فهو محل نظر الشرع للفعل لذات فعل والثمرة بأن الواجب العيني يجب على كل مكلف فإن تغلف عنه أثم ويعاقب عليه الواجب الكفائي إن قام به البعض سقط عن جميع الأمة إن قام به البعض سقط عن جميع الأمة والحق بأنهم أيضا يلوموننا عندما نقول يا جماعة اتقوا الله احرصوا على العلم يا جماعة إذا كنتم حقا تتمثلون بطريق السلف تريدون طريق السلف الاهتمام بالمادة العلمية بيش مادة علمية بحال من الأحوال يعني سنين طوال لا اهتمام بالمادة العلمية وان كانت قشرية في الاهتمام بها هي مسألة ثقافة إسلامية تخريج كثير من الناس على ثقافه اسلاميه ثقافه اسلاميه انطلقت على كثير من الناس حاسبوها ماده علميه واتقان وهذا الحق حقائق لابد ان تظهر لا يصح ان هي تغفى. يعني سنين طويله كان الاصل فيها فقط هو هو ابداع في تلبيس الثقافه الاسلاميه لباس المنهجيه العلميه ولم يكن ده الحق ده الحق المسألة بأسرها لم يكن فيها ثمة إتقان للمدى العلمية أو الاهتمام بالمدى العلمية او باهل العلم والحق بأن الأمة تضيع من غير ذلك بل أقول رمانة الميزان عند الأمة العلماء صمام الأمان العلماء نجاة الأمة العلماء لأن العلماء بمثابة الأنبياء في هذه الأمة إن كان يقول بأن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي تلاه نبي خلفه او عقبه أو نبي وهذه الأمة نقول تسوسها من؟ العلماء لأن الإسلام قال للنبي بعدي. ثم اشار كانهم قالوا يا رسول الله النبي بعدك والأمم هذه الأمم السابقة التالفة الهالكة كانت إذا يعني على خطر عظيم الله يعني بعث إليها بنبي ماذا نفعل نحن فقال مشيرا لتعلموا المنزلة انما العلماء هم ورثت الأنبياء وأشار الله إلى أنكم لا ترجع إذا كنتم لا تستطيعون الرجوع إلى النبي سترجعون إلى وريث النبي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوا لذلك قال فاسألوا النبي واحدا قال ذلك لا وقال المتنزع في إن كان حيا ترد إلى زيادة النبي وان وإن كان ميتا إلى شرعه طيب المسألة اجتهدية وهي مسألة لا يعلمها كثير من الناس من المشتبهات إلى فارجعوا إلى أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إن كنتم, لا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا أصل أصيل بأن الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء نقول يجب على الأمة بأسرها الاعتناء بطائفة من العلماء وتنشئة علماء فإن لم يكن كل الأمة تأسى كل الأمة تأسى وجب على الأمة رعاية طلبة العلم وتخريج طلبة العلم والعلماء. فإن توانت في ذلك أولاً العقاب من الرحمن تراجع وإلى ذيل القائمة بلاية ورزاية لأن العلماء آمنة وأيضاً إن لم يكن هذا العقاب المعجل وفي الأخيرة نفس الأمر أنهم يأثمون جميعاً فيحاسبون على ذلك يوم القيام فيجب على الأمة تنشيئة العلماء لذلك نمس سلم فعل ذلك اهتم جدا بتنشيئة علماء الصحابة بأبي بكر بأمر بعثمان بعلي بمعاذ بن جبل بزيد بن ثابت بابن مسعود بأبي بن كعب اهتمام بالغ بهؤلاء لذلك لا ترى ذكرا لأسماء صحابة في حديثنا بالسلام او في الكتاب بالإشارة إلا لعلماء الأمة علماء الصحابة النبي السلام يقول أعلم أماتي بالحلال الحرام من؟ عندما يقول بحسن الحديث صحيح؟ قال وأفرادهم من؟ شو بيتكلم عن من؟ لما يصلي ارتجت آية فقال أفي القوم أبيه في القوم أبي ليشير إلى العالم ليالي زي... أبي فعل ذلك لما جاء وجد الصبي يقف خلف الإمام قال تعالى ليس هذا, مك... هذا مكاني أنا مع أن الطفل جاء متقدما وأبي جاء متأخرا والحديث العموم ان مسلم يقول من, من سبق إلى مكان فهو أحق به فهو ل... للولد أن يقول للصبي أن يقول أبي أنا أحق لكن ص... أبي عنده الحجة دمغة قال أنت من أولي الأحلام والنوه انا من أولي الأحلام والنوه وقد قال للسلام خاصة في هذا الموضع ليالني منكم طبعا بقى المسألة على الخبر والانشاء انا لا اريد افصل في, الم... في المسألة فقيا لكن ابين لك انه كيف الاهتمام بالعلماء وكيف الصحابة فعلوا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال من رامى ان ياخذ القرآن غدا طريعا فعليه بابن ام عبد وقال اخذ القرآن من اربع وذكر السلام عنصار وذكر ايضا معهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاء اهتمام بالغ بالعلماء الامة احوج ما تكون الى العلماء فهو واجب كفائي ايضا لقول الله لا يفعلها في سورة التوبة اخر سورة التوبة قال وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فاذا الاجتهاد واجب كفائي وتنشئة المجتهدين واجب كفائي على الامة الادلة على ذلك حديث الانسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا اخطأ فله اجل. هذا من الادلة على هذه القاعدة ان الاجتهاد وارب كفائي انه قال هناك اه اه مشتهد لابد ان يجتهد يسيب او يخطئ. ايضا بقول ان يسلم المعاذ بما تحكم هذا الحديث ضعيف. كما بيان اكثر من ضعيف جدا كمان. بما تحكم قال بكتاب الله قال ان لم تهدد قال بالسنة ان لم تهدد قال اشتهد رأي. والحديث لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. لقد حكمت فيهم لمن لم... لسعد... لمع... لسعد بن معاذ قال الله حكمت في بحكم الله من فوق آآ آآ سبعة أرقعة هذا الحديث يستذلون به على نمسلم هو في زمن النبي وقد ارتضى نمسلم بالاجتهاد في زمنه وأمامه في زمن نمسلم وأمام النبي فحتى أن... أن... أن... أن سعد لما قال له نمسلم إن القوم ينزلون على حكمك فقال أترض... أترتضون بذلك يتكلم مع, مع... مع اليهود فقالوا نعم. فقال له ان رسول الله ثم اشار سعد ولا ينظر لا ينظر في الجانب الذي فيه من ادب جم ما يصح لشاهد امن رسول الله كان رسول قال او, أو الرضا هنا يعني يرتضون بذلك وفيه من رسول قال ان رسول الله قال نعم وهذه كرامة من الله لمن لسعد يعني الصدق مع الله عبد مخلوق لربه جعل الله كرامة له ان رسول الله يرتضي بحكمه امامه لأنه لما ضرب بالرمح قام فدع الله للفعلها صادق نصر الدين حقا فنصره الله بل رفعه الله عند الموت قال اللهم ان أبقيت قال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين رسولك وبين هؤلاء على قريش خلاص غالى منهم وبين هؤلاء الذين ألبوا الناس علينا بين قريش فأبقيني لها اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين نبيك وبين هؤلاء فاقبضني شوف شوف الآن بقى الكرامة فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريضة فقبضه فقبل أن يقبضه أقر عينه ببني قريضة فقام حكما فيه أمام النبي يحكم النبي يقول أرضى بحكمك كرامة الله فقال والقوم يرتضون بذلك قال النبي السلام اللهم نعم فقام فتبعا فقضى بينهم بأنه تقتل المقاتلة. وايضا اه تسبى الذلاري. والنساء ويأخذ الاموال. فقال المسلم مبتسبا فرحا متهللا. قال لقد حكمت فيهم. بحكم الله من فوق سبعة. ماذا تستدل من هذا حبيبي. الله اكبر. ليتني ما قلت لك عشان امر على الجميع. جاءتهم ام لا فضفوا صحيح? لما يقول له لقد وافقت حكم الله من فوق سبعة عرقاع. يبقى قد ايش? لا توافق. الدلالة على ان ان ان على ما قال. الدلالة ذلك ان الحق ايه? واحد. لا اتعدت. الدلالة واضحة جدا. لان حكم الله واحدة والان. قال قد وافقت حكم الله. يبقى قد يوافق وقد. لو ان وافق فقد اصاب وإن, و... وان لم يوافق فقد اخطأ. وهذا تصريحا جاء في قول الله للفعلات. وماذا بعد الحق الا? الا الضلال. الا الضلال. فاذا الحق واحد غير متعدد. لما يخرج بقى خارج ويقول الناس ايش ليش تقولوا ان الخمر حرام ليش ده هذا غباء انتوا مستحكم انتوا هتتحكمون في عقولنا الان عندنا عالم نبيل قد قال بان, الحق بأن الخمر ايش لا الخمر طبعا من نبيز لا هو بقول الخمر فقط من نبيز العنب لكن لو كانت من التمر من الشعير من البتع ليس فيها ثماتشا النبيز يعني فقال ابو حنيفة يقول بذلك فلا تحرم عليه شأنه ابو حنيفة طب والبيع والشراء ابو حلال ابو حنيفة يقول بذلك طب بنته من الزن حلال الشفع ايه بيقول بذلك ودينا دورين في هذا الباب شغلين كاننا نتلعب مع الشيطان بهذا الباب شفو انظروا وذلك حسم المادة مع, مع الجهلة هو ان تجعل بينك وبينه ارض صلبة علمية يقف عليه انا يقول كل العلماء اولا يقول لك طب انت ايش تفعل تروح تقتل ابو حنيفة هل, هل, هل تجهل ابو حنيفة لا والله عالم النبيل النبيل. توقيله فوق رؤوسنا. تبجيله فوق رؤوسنا. اخطأ يرد عليه خطأ. يبقى ايضا لا نقول يرد عليه خطأ فقط. وله وله اجل. لان الحق غير متعدد. الكلام عن الحق المتعدد الذي قاله اصليا الغزالي. ومعه ابو بكر ابن العربي. لان ابو بكر ابن العربي تلميزه. طال بذلك. لان الحق متعدد. طبعا المعاصرون بقى وراءه كيعسيب النحل. لان هذا يفيدهم جدا في ايه? في بيع البطاطس يغفل الله لي على الكلمه آآ آآ النازله في هذا الكلام كانك لا لا تتعلم فقه يعني اذا اذا هذا القول خذ به وان لم يعجبك دعه وايش نقي غيره خذ بالاخر بالقول الثاني زندقة هذه زندقة انت مامور شرعا ان تاخذ الاقرب الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث العظيم لقد حكمنا فيه بالحكم بحكم اللاجرد فعلى سيدنا به على اننا مسلم راضيه بالاجتهاد فيه عصري ونظائر ذلك حديث العسيف لانه قد اجتهد المشاهدون وقالوا ان ان ابنك جلد 100 قال وايضا تغريب عام فاجتهدوا في في في في عصر الاسلام بكر اجتهد امام النبي صحيح ولا لا في ايش في تعبير الرؤيه اجتهد امام الرسول هذا الاجتهاد هذا تربيه المشاهدين تحتاج حاجه عظيمه للمشاهدين واحنا عمالين بقى سنين نربي تربيه على اعيننا بماء الذهب وما اللؤلؤ والزبرجة على أنك إذا طلعت إلى باص معين فإذا قال شيخك انزل من الباص تنزل إذا قال لك اغلق الباص اغلق طب مات الباص راح الباص عيش في الباص لأن شخص قال بذلك التقليد أعمى يريدون دحر الاجتهاد قتل وإماتة العلم لماذا؟ من أجل أنني لو قلت لك يمين؟ يمين شمال شمال هذه ليس الديانة, الديانة. وتربية الناس على التقليد الأعمى تضييع للديانة طب ممكن بقى الآن تأتي وتقول لي أنت تريد تخرج الأمة علماء أقول لك استحالة استحالة لن تجد استحالة واستحالة وفي آخر الزمان لكن أقول رب الناس أولا على إيش على حسن الاتباع حسن الاتباع مش الانقياد بالتقليد لأنك بذلك تضيع الناس التقليد الأعمى الذي تقول به هذا معناه أن أنت الآن تعظم غير الله وتعظم غير النبي السلام لسانه حالك إن كان هذا من لوازم فعلك فإن ألزمناك به قل تعوذ بالله لا تقبله نحصم بك الظن بذلك لكن لسألوا الحال أنك تعظم شيخا على أكثر من تعظيمك للنبي سلم وهذا غير, غير, غير موجود غير مراد غير محبوب طبعا الحرب ستكون تدور كحرب ضروس يحمى فيها الوطيس لمن يحارب هذا التقليد وهذا على مر الدهور لو لم يجد نفسه محاربا يبقى هو كذاب يمشي في طريق غير الطريق ذاك ابن القيم حوري ابن تيميه حوري اعظم اعظم هؤلاء مثلا بانه حورب له حارب التقليد من شيخ امام احمد عاش في عصر فيه ما فيه من اضمحلال العلم توقف يؤصل ويفصل في هذا الباب ويؤصل هذه البدع وغير البدع في حاربوه محاربه عظيمه وجاهدوه وكادوا يقتلونوه من غير يعتبر نفس الامر فكل العلماء يقفون ينصبون الناس كما قال احمد حنبل قال لا تاخذ مني ولا من ابناي خذ من حيثه ولذلك انا لما تيجي تسالني في مساله انا اقول لك تريد تشرح انا عملت دوره هتشرح الكتاب ده. الكتاب ده ده كتاب شيخنا او كتاب معلمنا او كتاب سيدنا او كتاب علماء الامه هو ده متى ما فيش يبقى انت مش طالب علم انت روح نام شغلك تحت السرير لا تعمل لا تعمل. يرتدي احنا خلاص هنخليك العالم الرباني الوحيد الفريد الذي يظهر بين الناس والعلماء بس درس هذا الكتاب هذه مصيبة هذه مصيبة هنتكلم على تأسيس طلب علم تأصيل منهجية وتأصيل منهجية أنك تربى الناس حقا من رحباه الله على هذه السماعة والصفات أن يكون ايش مشتهدا وما أعز المشتهدين في هذه الأمة نضر ليست بعدها نضر لما لأن الواقع الذي نعيشه والمعاصي الذي نحن فيها وعدم التوفيق وعدم الخشية والتقوى الذي نعيشه نعيشها جميعا نتكلم عن نفسي أنا وأخواني إن شاء الله أربع بهم أن يكونوا كذلك وأيضا ال ال ال ال الإماتة الم المقصودة إماتة أي إبداع إماتة أي أي سمات راقية لابد أن تموت يتموت يتنزل تحت إيش ما نريد هذه لا يمكن أن يكون هذه صناعة المشاهدين والأمة يجب عليها صناعة المشتهدين يجب على الأمة بأسرها أن تضع يدم في يد لصناعة بعض المشتهدين لأن احتياج الأمة للمشتهد أشد من حاجاتها للماء وللهواء هذا الحق ولذلك يقول الاجتهاد واجب كفائي والاجتهاد كان في عصر نمسلم ليبين لك أنه يربي المشتهدين يعني نمسلم يربي المشتهدين يعني أدع له يجتهد وهو في, في مكاني في محلي مع أن نمسلم خلاص اليقين مع النبي واللي هيتكلم به المشتهد يكون ايه؟ ظن وانت معاك اليقين لا هو يقول خليك مع الظن هذا لابد من تنشئه من تنشئه المجتهدين طيب وهذا اصلا اصيل في هذه القاعده الاجتهاد واجب على الامه لكنه واجب كفائي نسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء قاعده هل النبي متعبد بالاجتهاد يعني هل النبي صلى يمكن أن يشتهد له أن يجتهد ويتعبد بالاجتهاد هذه قاعده مهمة جدا جدا جدا اصليا هم يقولون هل النبي صلى الله مشرع ام لا هذا يشرع ويجتهد ويتعبد بهذا التشريع ام لا هذه هي المساله الاصوليه التي يتكلم عنها هل النبي متعبد بالجهد بالاجتهاد وطبعا صدر باب بهل على المساله فيها خلاف عريض بين العلماء عندنا حديث في قول صلى الله عليه قد اتيت القران ومثله معه على الحديث الا واني قد اتيت هذا حديث يحتج به من يقول بانه غير متعبد بالاجتهاد لان هو كما أن القرآن وحي السنة لان هو قال اتيت بالقران ومثله ايش مثل القرآن؟ السنه يبقى ايضا السنه وحي قال يبقى اذا النبي لا يتحرك ولا يتكلم الا بايش يبقى لا يتعبد الا بوحي فلا اشتهاء فلا مجال للاشتهاد وحديث ابن سلام لا يسالني الله لا سالني الله عن سنة يعني احدثتها فيكم لم يعمل الله تعالى بها حديث لم يصح حديث فيه ما فيه من الضعف وان كان بعض العلماء الهيسامي هنا يقول بان سند سنده رجاله ثقات لكن فيه رجل ضعيف لا يسألني لا يسألون الله عن سنة أخذتها فيكم أو أحدثتها فيكم لم يأمر الله تعالى بها بيستدل بها من يقول بأننا مسلم إيش لا يشتهد يقول حيسألني ربي بالسنة أحدثتها فيكم إبقى أصالة انا لا أتكلم إلا بوحد طيب الثاني أنه استشار في أصارة بدر استشار مسلم أبا بكر فقال الفدة واستشار عمر فقال إيه الزبح أهو استشار فمعنى الاستشارة تدل على الاجتهاد طبعا استشارة ايضا فيها اجتهاد هذا للقول الذين قالوا بأن النمسلم ان يجتهد وايضا حديث يا الله ارأيت هذا المنزل انزلكه الله كلام الحباب ليس لنا ان نتقدم ولا نتأخر ام هو الحرب والمكيد قال الحرب والمكيد يستدل به من يقول بايه ان النمسلم اجتهد او لا وحتى ان الحباب رد عليه اجتهاده وان نزل على اجتهاد من الحباب. ايضا قوله السلام على العلماء ورثته الانبياء. يستدلون من الذي يستدل بهذا الحديث? العلماء ورثته الانبياء. ممتاز حريص. طالما انت صدرت الباب بيها فقل لي كيف? نعم هذا يستدل به من يقول بانه يتعبد النفس السلام بالاجتهاد. يعكس تصب. يعكس تصب. كريم. شوف انا قلت العكس او فهم. يعكس باتفاق الأمة للعالم أن يجتهد فيتعبد بالاجتهاد صحيح؟ طيب العالم وريس فمن باب أول أن يكون الأصيل هو الذي له ذلك هذا الاستدلال أيضا حديث النبي السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لمسقط الهدي ولا جعلتها إيش ولا تحللت ولا جعلتها عمرة هذا اجتهاد هو من النبي السلام أيضا قوله السلام أفضل للاعبادات أحمزه وهذا حديثه لم يصح لا أصلا لا. وحديث لا يختلخ لها إلا الإزخار قال لا يختلخ لها فقال العباس إلا الإزخار قال إلا الإزخار دلال على نوع على اجتهاد وأيضا في الحج ما قال أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا قالوا ألعامين هذا أمل كل عام فقال النبي سلم لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم أهو اجتهاده وهذا ليس بصحيح هي معناها لو قلت نعم بوحي لو وجبت ولما استطعتم أن تفعله عمية مسألة أن السلام يشاهد أو لا يشتهد خلافة العلماء اختلف خلاف العلماء في ذلك على قولين ثلاثة. بعض العلماء قالوا لهما قولان والاتفاق على أن السلام له أن يشتهد في الأمور الدنياوية المصالح والخصومات وتقبير النخ له أن يشتهد في الأمور الدنياوية له أن يشتهد في الأمور الدنياوية اما الأمور الإخراوية فلا لأن الله يعلى قال وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى وقال الله جلاله اتبع ما أنزل إليك او, او, أو قال الله جلاله يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والقول الثاني عند العلماء قالوا بأن نفس الان له أن, يستع ان يشتهد ولذلك قد اشتهد نفس في أمور كثيرة منها ما ذكرناها الآن مع الحباب بن المنزر وغير المسائل وصارة بد وأيضا مسألة التأبير النخل فاستهد نفس كان ذلك بسماع ورؤية الصحابة الأجمعين والقرآن أيضا ينزل على اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أقول في المسألة تفصيل لا نقول يجتهد أو لا يجتهد في المسألة التفصيل الحق أن الأصل أن يتبع ما أنزل إليه حق أن الأصل أن يتبع ما أنزل إليه وأن, وأن وظيفة النسلم العظمى التبليغ عن الله دل في أولان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا تفعل فما بلغت رسالتك هذا الأصل في النبي سلام طيب وله أن يجتهد واجتهاده تابع للوح فإن قلت كيف ما اجتهاد قلنا لأن الشرع سيأتي مقرا أو منكرا فإن, فإن أصاب أقره الشرع فلما أقره الشرع صاره وحيا أنتها الأمر وإن أنكر قلنا اجتهاد ليس بوحي والوحي جاء بغيره بخلافه أخذنا بالوحي هذا الأصل الأصيل وإلا فالأمثلة على ذلك كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يستأذنون على عدم الخروج فأذن لهم واستغفر لهم قالوا ان بيوتنا عورا وقد وصفهم الله جل في علا إنهم ما يريدون إلا إيه فلارا قالوا إن بيوتنا عورا وما هي بعورا يريدوا, يريدوا, يريدوا إلا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا واستغفر لهم فعاتبه رب هذا اجتهادا منه هو الآن فعاتبه ربه جلال وقال عفا الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين السادق وتعلم الكاذبين وهذه أمور أمور أخروية لا أمور دينوية هو لا لنصر الدين أمور أخروية ايضا لما جاءه ابن أم مكتوم وهو قد انشغل بأساطين الناس بصناديد قريش يقول لأن هذا اجتهاد في محل السادة يتبع يتبعهم العبيد كعسيب النح فالنم اجتهد بأ بأن السادة إذا انصعوا وانقادوا له وأسلموا الجميع سايش سايش أرأي تساعد ابن عز أسلم الأمة بعده من الخزنة قد إيش قد آمنوا فانشغل بهم وجاء ابن أم مكتوم فلم يعبق به فقد نقدم الأهم على المهم هذا اجتهد صحيح لكن نراجع على ماذا قال ان الله علم الغيوب قال عبس وتولى عتابه عبس وتولى أنجاه الأعمى وما يدري كان له أو يذكره فتنفعه الذكرى فهنا نرى بأن الرجل على قد عتبه وقد اجتهد في ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أيضا نعم اجتهد في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول لأن الرجل على قال إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فهو قال خيرني ربي عمر عمر يقول للمسلم أنا هكى ربك عن صلاة على هؤلاء قال خيرني ربي وإن علمت أنه لو استغفرت أكثر من سبعين يغفر الله لهم لا استغفرت أكثر من سبعين هذا اجتهاد فجاء الله على حكما وقال لا تصلي على أحد منهم أبدا مات أبدا ولا تقم على قرره طيب من ذلك أيضا اجتهاده في مسألة زيد بن حارث ساب... زيد بن حارث يأتي يشتكي زوجه لإنه وسلم والله كان قد أوحى إليه أنك ستتزوج والنبي يشتهد ويقول لزيد إيش أمسك عليك زوج أمسك عليك زوجك وخلاص الوقت جاء انت ستتزوج امسك وين هيمسك ويمسك ويش خلاص والنبي يقينا ان هو سيتزوجها وهو يقول له امسك عليك ازوجه طبعا انسلم هذا اجتهاد من النبي اجتهاد في ايه بقى يا شطار قولوا بقى ايوة بالضبط هكذا انت ايه اللي بيحصل بست ايه ابن ما تيجي اه نعم هيدي اهم شيء هذا حق هو انسلم اجتهد لنه لو قال لزيد طب خلاص طلقها لنا عتزوجها الناس سيتحدثون ده المنافقون اعينهم كما يقول ميك المنافقون يتربصون الدوائر والأصل أنك لا تعطي المنافق فرصة عليك فالله المستعان فشو أنظر فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك حتى لا يتحدث الناس طلقها ليتزوجها ده الآن المنافقون يتحدثون عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج كم؟ تسعة يحرمون على الناس مسألة التعدد ايش اللي بيحدث هذا؟ منافقون هذا من فعل المنافقين يلمزون المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم تحاشى ذلك ويعني اجتهد في ألا يقول له حتى يقضي الله الأمر ويكون واقعا لكن هو لم يقينا فالله دعو على عتابه إن هو حتى عائشة قالت لو كان كاتما شيئا لكتم ايه معتابة صريحة قال الله جلالي فعله استقول الذي أنعمت عليه استقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك ها. واتق الله امسك واتق الله امسك لن يفيد امسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس وتخفي نفسك من الله مبدي وتخشى الناس هل الناس يخشى الناس في الله, في الله, في الله, في الله. أبدا لا يخف الله لكن الناس لم يجتهد بأن قال هل ستكون فتنة والمنافقون يروجون بين المؤمنين فيزعزعون المسألة فاشتهد فلم يقبل الله اجتهد لا. وهذا الذي نقول بقى لبعض الناس قال اسكت لن يسكت عنك سيتكلمون سيفعلون قل دخل أعربي على النبي فقال له اعطني فإن ما تحزين وذم شيد ماذا قال محمد صلى الله, الله. حتى استهاد النبي صلى الله عليه وسلم الله والله الذي يملك القلوب والله الذي يسكت لسانه لك فقال او الناس والله احق ان تخشى كان احق ان تخشى ان تنفذ ما, ما ستتزوج ستتزوج. وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد لم يقره الشرع دلاله في الاجتهاد من ذلك ايضا اجتهاد النبي صلى في حال ابن سياد هو عالم بخروج الدجال وقال بأن الدجال أعظم فتنة من يوم خلق أدم إلى يوم الساعة صحيح؟ فابتدأ ينظر فسمع عن ابن سياد ورأى ابن سياد فيه أحوال غريبة هذه الأحوال غريبة فقال هذا إيش؟ دجال من الدجادرة فالحديث في مسلم طويل أنه مثلا كان يختبئ خلف الأشجار صبح يمشي بطيئا مع عمر ويختبئ خلف الأشجار وطبعا كان ابن صياد معل... كان نائما معلقا بين ايه شجرتين له زمزمة له زمزم او أصوات الم... الشياطين التي وهو ينام فاقترب منه مسلم ينظر الى حاله فأمه العوراء اليهوديه قالت يا صاف محمد يا صاف اسم ابن صياد يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم فقام فزعا فقال انسلم لو تركته لبين شوف وين بده فقال لو تركته هذا اجتهاد من المسلم صحيح؟ فأنا بتكلم على أنه أقر أو ما أقر لكن هذا إيش؟ اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ابن لا؟ ثم ذهب يشتهد في حاله مرة ثانية بالسؤال والجواب قال له النبي سلم أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم أنت رسول الأميين ثم قال له أتشهد أني رسول الله قال أخسأ قال أمنت بله ورسل قال ما يأتي قال يأتيني صادق وكاذب قال خلط عليك ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء إيه بقى العرش على الماء ب ع شيطان إبليس يضاهي ربه للفعلاء لأن عرش الرحمن فوق الماء والله فوق العرش فقال له, قال له ما ترق العرش الماء ثم قال له خبأت لك خبيئة قال الدخ قال اخسأ فلن تعلو قدرك قال عمر دعني أدر عنق عنقه قال إن يكنه فلا سلطان لك عليه وإلا فلا فائدة لك في قتله لكن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من هذا هل هو الدجال أم ليس. الدجال وهذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هناك امثله كثيره لكن نكتفي بهذا يبقى لنا مقدمه التفسير لكن ارى ان هي ستتعب الاخوه فالاولى نجعلها في الغد ناخذها من انت ضيعت كتابا اولا فلك أن تقول بذلك